والتي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ من نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عليهن أربعة منكم فَإِن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وَالذَّانِيَاتِ هَاهُنَا مِنْكُمْ فَسَاهُوا فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا الرحيم إن متابعة على الله للذين يعملون السوء بجهالت ثم يتوبون من قريب فأولى وَسَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ آيَاتٍ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى الموت قال إني تبتلان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا ليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء اكرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا واجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطار لا تاخذوا منه شيئا